بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م صاد كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن و في صدرك حرج به و ذ ك ر ى ل ل م م ؤ ن ي ن ا ت ب ع و ا م ل س ي للعلوم من و ل ا س ل ا م ي ه ا ك م من ن قرية ا ه ا ا ف ج ء ه الله بأسنا ب ا ي ت م ق ا ئ ل و ن فما ك ا ن دعواهم الذين أ ر س ل إ ل ي ه م ا ل ن ا ل م ر س ل ي ن ف للعلوم ن ن ق ص ع ي ه م ب م ا ك ل ا غائبين و ا ل و يومئذ ز ن ا ل ح ق ف م ن فقلت م ومن ا ز ي ن ه ه فأولئك ا ل ل م ف ح و ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا ن س أ ف هم ب م ا كانوا بآياتنا ي ف ل ح و ن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 ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ بليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ امرتك قال أ ن ا خير منه خلقتني من وخلقته موسوعه ن طين ب ط م ن ه ا فما يكون ل ك أ ن ت ت ك ب ر ف ي ه ا فاخرجنك م ن ا ل ص ا غ ر ي ن ق ا ل ا م ي ب ع ث و ن قال إن م ن المنظرين ق ا ل ف ب م ا أ غ و ي ن ل ق ع د ن ل ه م ص ر ا ط ك ا ل م س ت ق ي م ثم ل آ ت ي ن ه م من ب ي ن أ ي ي د ه م ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن وعن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 فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما المنهكما عن تلكما الشجره واقل لكما, لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا وإن ل م تغفر لنا و ت ر ح م ن النابلسي ك و ن ر ن ق ا للعلوم اهدطوا بعضكم ب ض عدو و ك م مستقر في الأرض ت ا ع ل ا ح ي ن ق ا ل ف ي ه ا ت ح ي و و ن ف ي ه ا تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما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 قل هي للذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا خ ا ل ص ة يوم ا ل ق ي ا م ة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل ما ح ر م ربي ا ل ف و ا ح ش ما ظ ه ر م ن ه ا وما بطن و ا ل ل ث م و ب غ ي ب غير الحق وأن ت ش ر ك و ا ب ا ما ل ل لم ه ي ن ز ل ب ه س ل ط ا ن وأن ا ت ش ر ك و ا بالله م ا ل م ي ن ز ل ل به س ط ا ن ا وأن ت ق و ل و ا على ا ل ل ه م ا ل ا ت ع ل م و ن و ل ك ل أمة ن ج ل فإذا جاء ج ل ه م ل ا ي س ت خ ر و ن س ا ع ة و ل ا ي س ت ق د م و ن ي ا بني آ د م إما ي ت ي أن انكم رسل منكم يقصون عليكم, يقصون عليكم اياتي فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا بآياتنا عنها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 قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على د خ ل ت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه اللعنه اختها حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت قال تخرعهم ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء يضلونا ف آ ت ه م عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 أ ب ولا ا ا ب س م ء ولا يدخلون ا ل ج ن ة ولا يدخلون الجنة حتى ي ر ج الجمل في سم من خ ي ا ط ه وكذلك نجزي المجرمين لهم من م ن جهنم مهاد و م ن ف و ق ه م غ و ا ش و ك ذ ل ك ن ج ز ي ا ل ظ ا ل م ي ن و ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا س ل ا كأصحاب م ل ه ه م فيها ا خ ل د و ن و ن ز ع ن ا ما في ص د و ر ه م من غ ل تجري م ن تحتهم ل ا ر و ق ا ل و ا ا ل ح م د ل ل ه ا ل ذ ي ه د ا ن ا ل ه ذ ا و م ا ي ه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 قالوا نعم ف أ ذ ن مؤذن بينهم ا ل ل ع ن ة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره ك ا ف وبينهما حجاب وعلى ا ل ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب ا ل ج ن ة أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم في القاء اصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفون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 و ر ق ك م الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه م على علم هدى و ر ح م ة لقومه هل ينظرون إ ل ا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء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 ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه ح ت ي ث ا والشمس والقمر م و س م ر ه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ل ا ل م ي ه ا ر ب ك م ت ض ر ع ا و خ ف ي ا إ ن ه ل ا يحب ا ل م ع ت د ي ن ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا و ا د ع و ا خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح ن ف ر ا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا اقلت سحابا ف ق ا ل ا سقناه لبلد ميت فانزلنا به, فأنزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به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 كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قال ا ل م ل أ من قومي إ ن ا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين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 ولتتقوا ولعلكم ترحمون ف ك ذ ب و ا فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوما عميين والى عاد اخاهم ه و د ا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 موسوعه ن ا ا ل ك النابلسي ل ن ر ل ع ا ل م ي ن أ ب ل غ ك م ر س ا ل ا ت ربي وأنا ل ك م ن ا ص ح م ي ن ا و ع ج ب ت ُ م يروا انفسكم اولم يروا ا ن ف ّ ك م اولم يروا انفسكم خُلَفَانِ موسوعه النابلسي ا ل ل ه ل ع ل ك م ت ف ل ح و ن ق ا ل و ا أجئتنا ل ن ع ب د ا ل ل ه وحده و ن ا ر م ا ك الله الحسنى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 م ع ك م من المنتظرين فأنجيناه و ا ل ذ ي ن م ع ه برحمة م ن ا و ق ط ع ن ا د ا ب ر ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا بآياتنا و م ا ك ا ن و ا م ي ن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 فاذا قلتم بهذا الكمال فاذا ت م س و ه ا بسوء ف ل فاذا ق ل م ع ذ ا ا ل ي م ا ل فاذا قلتم ب ذ ا ا ل ك م ا ء وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعتوا في الارض مفسدين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 لبه قال الذين استكبروا انا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه وعتوا ع ل أ امر ربهم وقالوا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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه أ ت ا ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من ح د م ن ا ل ع النابلسي م ي إنكم ل ل ش ه و ة م ن دون ا ل ن س ا ء بل أنتم قوم م س ر ف و و ن م ا كان جواب و ق م ه أناس فأنجيناه وأهله ان هم أ ن ا س يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا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 ولا تقعدوا بكل س ر ا ط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه, وطائفة لا ي ح ك م الله بيننا و ه و خير ا ل ح ا ك م ي ن ق ا ل ا ل م ل ل أ ا ذ ي ن ا س ت ك ب ر و ا م ن قومه ل ن ن خ ر ج ك ي ا شعيب و ا ل ذ ي ن ن آ م و ا م ع ك من ق ر ي ت لتعودن ن ا أو في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد اشترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ربنا و س ع ربنا كل شيء ع ل م النابلسي ع ى الله ل ت و ك ر ن افتح ا للعلوم الاسلاميه ل لئن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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ى على قوم كافرين وما من نبي إ ل ا إلا, إلا اسماء ن ا ل ي ئ الله ا ا و الحسنى يشعرون ولو أن ل ل ق ر ا ن امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات, لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن, ولكن ذ ا ه م ب م ا ك الله ن يكسبون أفأمن و ا أ ه ا ق ر ى ي ا ت م ب أ س ن بليا موسوعه ا ل ن ا ل ل ه إ ل ا ا ل ق و م ا ل خ ا س ر و و ن أ ل م يهدل ا ل الأرض ذ ي يرثون ن م ن بعد أ ه ل ه ا وما ط ب ع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران ق ص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 فألقى عصاه فإذا عصاه ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي م ب ي ن و ن ز ع ي د ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م إن ا ي د ان يخرجكم من أ ر ض ك م فماذا تامرون قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه و أ ر س ل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم ساحر بكل وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا قالوا ان لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي و إ م ا أ ن نكون فلم ي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 رب موسى وهارون قال فرعون امنتم به قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن هذا لمكر مكرتموه في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها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 و موسوعه ا ت النابلسي إ م ا ل ل ا ل و م ا ل ا ء ت ن ربنا ا أفرغ س ل ي ن ا ص م ي ا وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون أ ت و ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساء قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إ ن الارض لله يورثها من يشاء عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين قالوا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 قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا ل ر ج ز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنه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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت و ا على قوم يعكفون على قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه قال إ ن ك م قوم تجهلون والله ابغيكم إ ل ه ا وفضلكم على العالمين و إ ذ ا انجيناكم من ا ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشره فتم ميقات ربه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 أ ن ظ ر اليك قال لن تريني ولكن انظر الى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خ ر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين وكتبنا له في ا ل ل و ا ح من كل شيء م و ع ظ ة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوه و ا م ر قومك ياخذوا ب أ ح س ن ه ا س أ ر ي ك م دار الفاسقين س أ ص ر ف على ياتي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها وان يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولم م ا س ق ط في أيديهم و ر أ و ن ه م قد ض ل و النابلسي ق ا غ ف ر ل ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن و ل م ا م و س ى فان اسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م و ا امر ربكم و أ ل ق ى الالواح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه ي جره إ ل ي ه قال ابن أم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 وفي نسختها هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ا ف ل م الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من شركه د ي من ت ش ا ء أنت و ل ي ن ا ف ه غ ف ر لنا ا و ر ح م ن وأنت ا خ ي ر ا ل غ ا ف ر ي ن و ا ك ت ب ل ن ا في هذه ا ل د ن ي ا حسنة وفي ا ل آ خ ر ة إ ن ا هدنا إ ل ي ك قال عذابي اصيب به من ش ا ء ورحمتي وسعت كل ش ي ء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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ ص ر ه م والاغلال التي كانت عليهم فالذين آ م ن و ا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي بسم الله ا ل ر ح و ن ا ل ر ح ي ا واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط نمما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى اذ استسقاه قومه أ ن ا ض ب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا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 و إ ذ قيل لهم اسكنوا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا, وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم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 واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إ ذ يهدون في السبت إذ ت اذ ت حيتانهم ي ه م إ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم م ا كانوا يفسقون و إ ذ قالتم امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا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 و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لشريع العقاب وانه لغفور رحيم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 ورثوا الكتاب ي أ خ ذ و ن عرض هذا لدنا ويقولون, ويقولون سيغفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ي أ خ ذ و ه أ ل م يؤخذ عليهم افتاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله إ ل ا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا ا ل ص ل ا ة إن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 واذكروا, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم, واشهدهم على نعمه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 و ك ن اسماء الله ل وكذلك نفصل الآيات ل و و ن ع م يرجعون و الحسنى ت ع ل ي ب أ الذي آ ت ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا ف س ل خ م ن ه ا ف أ ت ب ع ه ا ل ش ي ط ا ن ف أ ت ب ع ه ا ل ش ي ط ا فكان ن م ن ا ل غ ا و ي ن و ل و ش ئ ن ا لرفعناه ل بها و ك ن ه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 أ و ل ئ ك ك ذ ا ع ا م ب ل ه م أ ض ل أ و ل ئ ك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ظ ر ا ل ذ ي ن يلحدون ف ي ه س م و س و ن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و وممن ن خ ل ق ن ا أمة ي ه د و ن ب ا ل ح ق وبه ي ع د و ن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 ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ ل ا هو ثقلت في السماوات و ن ر ض لا تاتيكم إ ل ا بغته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 موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه وَالَّذِي ل خ ق ك موسوعه مِن ن ا ح د ة و ج ل م ن النابلسي زَوْجَهَا للعلوم الاسلاميه ت غ ش ح ت ح م ل خَفِيْفًا ف ر ت فَلَمَّا ق م و ل و ع ه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه شِرْكًا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ي س ل ا و ي ه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 خذ ا ل ع ف و و ا م ر ب ا ل ع ن ف و أ ع ر ض ع ن ا ل ج ا ه ل ي ن و إ م ا ي ن ز ن ن ك م ن ا ل ش ي ط ا ن ن ز ن ا ف ا س ت ع ذ ب ا ل ل ه إ ن ه س م ي ع ع ل ي م و ن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 من ايه قالوا لولا اجتبيتها قل إ ن م ا أ ت ب ع ما يوحى إ ل ي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه ة ل ق و وإذا قرأ القرآن ا قرأ ف س ت م ع و س و أ ن ص ع و النابلسي ع ل ك م م ت ر ح و و ر ك في ن ك تضرعا و خ ف ة ودون للعلوم ن ا ل ا س ل ب ا ل م ي و ولا ص موسوعه النابلسي للعلوم ذ ي ن الاسلاميه ب و ن س و ن